أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيداً كفعل عابد أو قال هذا أي الأمر والإشارة إلى ما تقدم ومن أعمال أهل الشرك التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقولهم السخيفة وأفئدتهم الضعيفة وقلوبهم المطبوع عليها وأبصارهم المغشي عليها ما أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه بأن يعظم بألف الإطلاق وأن ومدخولها في تأويل مصدر أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبي فما أعد وأن ومدخولها في تأويل مصدر أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه كفعل اليهود والنصارى يجاهرون الله بالمعاصي ويكذبون, ويكذبون كتابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير الحق وينسبون لله سبحانه وتعالى الولد ويفعلون الأفاعيل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 اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا يزال السياق عند المصنف رحمه الله تعالى ماضيا في بيان الشرك على وجه التحذير منه وبيان عظم خطره وأن الواجب على المسلم أن يكون على معرفة به لاتقائه ومن لم يعرف الشيء وخطره كيف يتقيه وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي والشرك أخطر أمر على المرء في هذه الحياة وأضر شيء على الإنسان في عبادته وعمله ولهذا يجب أن يكون كل مسلم على معرفة به معرفة توجب اتقاءه والحذر منه والبعد من الوقوع فيه ومن أنواع الشرك ما بينه رحمه الله تعالى هنا بقوله من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا يتخذ ذلك المكان عيدا هذا نوع كما بيّن رحمه الله تعالى من أنواع الشرك أن يقصد المرء بقعة أو مكانا أو ضريحا أو سجرة أو حجرا أو جبلا أو غير ذلك يقصده للتبرك والتبرك الذي يرجوه من يفعل مثل هذه الأعمال يكون بأمور عديدة تفعل عند هذه البقاع على وجه التبرك إما بالعكوف أي المكث الطويل عندها أو بالتمسح بها وبجدرانها وترابها وعتابها وغير وغير ذلك أو باتخاذها عيدا باتخاذها عيدا يرجو بهذا التكرار ومعاودة المجيء نيلة البركة والذي ينبغي أن يعيه المسلم في هذا الباب باب البركة ورجائها أن البركة من الله ولا تنال إلا بطاعته هذا خلاصة الموضوع أن البركة من الله عز وجل في القرآن قال جعل وجعلني مباركا البركة من الله وبارك فيها وقدر فيها أقواتها البركة منه وحده ولا تنال إلا بطاعته لا تنال إلا بطاعته سبحانه وتعالى فهتان قاعدتان عظيمتان في باب البركة الأولى أن البركة من الله وحده عز وجل والثانية أن البركة لا تنال إلا بطاعة الله وكل وكل فعل يقوم به أي إنسان يرجو من خلاله البركة وهو لا يوافق شرع الله لا ينال من جهته بركة وإن فعل ما فعل فالبركة من الله عز وجل ولا تنال إلا بطاعته ولهذا من يرجو البركة بقصد بقاع لا يشرع قصدها أو بفعل أمور عند تلك البقاع لا يشرع فعلها أو نحو ذلك يرجو بذلك بركة لن ينال بهذا الفعل بركة ما دام أن الأمر لا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى ومن علق قلبه بهذه البقاع طمعا في نيل البركة من جهتها فيعكف عندها ويتخذها عيدا ويتمسح بها ونحو ذلك من الأعمال فإنه بهذا يكون واقعا في الشرك واقعا في الشرك ب لجوءه الى غير الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه في طلب الخير والبركة ونحو ذلك من غير الله سبحانه وتعالى وهذه الفعلة التي يقصد بقاع معينة لطلب البركة بقصدها هذا فعل من كان قبلنا وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا فمن قبلنا فعلوا هذه الأفعال وأنكرت عليهم أنبياؤهم وحذروهم من ذلك وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمور ستقع في الامه وان في الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا من من الامم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه نعم قال رحمه الله تعالى وسبب هذا كله في الأمم الأولى والأخرى هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة محتوى عليه الكتب من البشارة والنذارة والأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه كمن يلذ ببقعة نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى إذا سأل سأل ما السبب في وجود هذه الأعمال ما السبب في وجود هذه الأعمال في كثير من الناس قال رحمه الله تعالى السبب في ذلك العراض عن الشريعة وعدم الاهتمام بها فينشى الإنسان وينضي حياته معرضا عن سريعة الله وعن الاهتمام بها ويتلقى مثل هذه الأعمال التي ينشى عليها عن أناس لا إلم لهم بشرع الله ولا دراية بدين الله بل يكون بعضهم أئمة الضلال ودعاته باطل فينشى متلقيا عن هؤلاء آخذا عنهم فهذا السبب وجود هذه الأعمال وانتشارها في الناس والنبي عليه الصلاة والسلام قد خاف على أمته خوفاً سديداً من أئمة الضلال ودعاة الباطل إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المظلين فكان يخافهم على الأمة لأنهم هم من وراء بعد الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى وإغراقهم في البدع والضلال نعم قال رحمه الله تعالى كمن يلذ ببقعة أن يعوذ بها ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله كمن يلذ ببقعة لا ذا يلوذ أي يجعل البقعة ملاذا له في شدائده وملماته يلوذ بالبقعة يفزع إليها إذا أصابه أمر أهم مهلاذ ببقعة من البقاء يرجو فيها خلاص شدته خلاص شدته كمن يلوذ ببقعة أن يعوذ بها ويختلف إليها يختلف إليها أن يتخذها عيدا يعاودها ويكرر الذهاب إليها ويتبرك بها أن يطلب البركة بهذه المعاودة وذاك العكوف عند تلك البقاء ولو بعبادة الله عندها ولو بعبادة الله عندها إذا كانت هذه البقاء اتخذت لعبادة غير الله واللجوء إلى غيره فكثر عندها من يدعو غير الله ويسأل غير الله ويذبح لغير الله لو جاء شخص آخر معظما لتلك البقاع وقال أنا لا أعبدها وإنما أعبد الله عندها أعبد الله عندها وأرجو بعبادة الله عندها البركة يقال وقعت في المحذور وفي الحديث أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أعندها وثا يعبد أو فيها عيد من عياد الجاهلية قالوا لا قال فأوفي بنذرك ونذر لله وقصد عبادة الله لكن عين بقعة فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن يعبد هل فيها عيد من عياد الجاهلية قالوا لا قال فأوفي بنذرك والإجابة بعد هذا التفصيل دليل على أن التفصيل السابق لو تعلق بالجواب بمعنى لو أن فيها عيدا من عياد الجاهلية أو وثن من أوثان لم يصح الوفاء بالنذر في مكان هذا شأنه ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ولو بعبادة الله عندها نعم قال رحمه الله تعالى وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله نعم تقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله المكان الذي شرع لنا قصده تعظيما لله عز وجل لا لرجاء شيء في البقعة والمكان نفسه فنفعل ذلك طاعة لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله تعالى فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها نعم التعظيم إنما هو لله التعظيم بقصد هذه البقعة التي آذن الله وشرع العبادة أن يقصدوها هو تعظيم لله الطوافب البيت وتقبيل الحجر استلام الركن والسعي بين الصفا والمروى وغير ذلك مشاعر الحج والسعي فعل ذلك كله من التعظيم لله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استلم الحجر الأسود أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك جمع رضي الله عنه في هذا الأثر العظيم عندما قبل الحجر ومن حوله أناس حدث عهد بإسلام فرادا يبين لهم حتى لا يفهموا الأمر على غير بابه وعلى غير مقصوده قال هذه الكلمة وأسمعها من حوله حتى يفهم الناس الأمر على وجهه وحتى لا يقعوا في فهم خاطئ قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك وما يروى أن علي قال له بل يضر وينفع هذا باطل وكذب على علي رضي الله عنه وهو مما يروج به دعاة الضلال ضلالهم العياذ بالله فقال عمر رضي الله عنه أما والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك جمع في هذه الكلمة بين أمرين عظيمين التوحيد والاتباع وهما أعظم ما يكون في دين الله جمع فيها بين التوحيد والاتباع أما التوحيد ففي قوله رضي الله عنه إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع فهذا فيه التوحيد أن النافع الضار المعطي المانع القابض الباصط المعز المدل الذي بيده الأمر الذي يلجأ إليه وحده ويقصد وحده ويعبد وحده وتصرف له العبادة وحده الله جل في علاه لا شريك له والأمر الثاني الاتباع في قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فالتقبيل للحجر الأسود إنما هو اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وتأسم به صلوات الله وسلامه عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذتر الله كثيرا فبين فبين في كلمته هذا العظيمة رضي الله عنه وأرضاه أن هذا التقبيل للحجر لا عن اعتقاد في الحجر أو تعلق قلب بالحجر أو طمع ورجاء من الحجر لا ليس شيء من ذلك فهو حجر لا يضر ولا ينفع وإنما فعل ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام وتأثيا به ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا يأخذ منه كما قدمت فائدة مهمة في باب الاتباع بينها العلماء رحمهم الله أنه لا يوجد في الدنيا, في الدنيا كلها مكان موضع موطن يشرع أن يقبل غير الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود إنما يفعله المسلمون تأسيا بنبيهم عليه الصلاة والسلام واقتدام به لا عن اعتقاد في الحجر لا عن اعتقاد في الحجر ولا يوجد في الدنيا مكان آخر يشرع في الإسلام من يقبل ولهذا ما يفعله الجهال من تقبيل لمثلا أبواب المساجد أو بعض الأعمدة أو بعض الأشياء التي يفعلها هذا كله ليس من شرع الله وليس في الدنيا مكان يشرع أن يمسح باليد يمسح باليد يستلم باليد إلا الحجر الأسود لمن لم يتمكن من تقبيله والركن اليماني وجوانب البيت الأخرى لا يشرع مسعها ولا تقبيلها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك والقاعدة في هذا الباب كما قال عمر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك التعظيم أيضا نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به للمأذون فيه فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا وإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به إذ هو عين تعظيم الله تعالى فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغالى فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الالهه لنعكس الالهيه حتى اعتقد حسنا حتى اعتقد فيه شيئا من الالهيه لنعكس الامر وصار عين التنقص والاستهانه بالله وبرسله كفعل اليهود والنصار الذين ذكر الله عز وجل عنهم من غلوهم في الانبياء والصالحين كعيسى وعزير فكذبوا بالكتاب وتنقصوا الرب عز وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك وكذبوا الرسول في قوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فصار ذلك التعظيم في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم سبحان الله عما يصفون وسلام عن المرسلين الرسول عليه الصلاة والسلام معظم والكعبة معظمة ومساجد الله معظمه وشرع الله سبحانه وتعالى معظم التعظيم الذي يكون للرسول عليه الصلاة والسلام وللكعبة وللمساجد ولشرع الله سبحانه وتعالى إنما هو في حدود ما أذن الله به وشرعه ومن مضى في هذا التعظيم بغير قيد الشريعة وضابطها ضل. ولهذا قال بعض السلف رحمههم الله تعالى قال وهل هلك من هلك الا من جهه التعظيم قال وهل هلك من هلك من جهه التعظيم بمعنى ان هلك كثير من الناس إنما جاء من جهة التعظيم غير المأدوم به ولهذا التعظيم للأنبياء والتعظيم لبيت الله والتعظيم لمساجد الله ونحو ذلك يجب أن يكون في حدود ضوابط الشريعة ومن عظم شيئا بلا ضابط من الشرع ظل في هذا الباب ضلالا عظيما ووقع في الغلوف الدين ولهذا عبد من عبد من دون الله من باب التعظيم واعتقاد أن هذا هو التعظيم اللائق بذلك المعظم فأبدوا من دون الله ولهذا قال من قال من السلف وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم ولهذا يجب أن يعلم في هذا الباب أن التعظيم يجب أن يضبط بضابط الشريعة بضابط الشريعة على حد قول عمر المتقدم ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك كما قبلتك نعم قال رحمه الله تعالى نعم توضيحا أكثر يعني الحجر الكعبة الكعبة بيت معظم بيت الله عز وجل وصور التعظيم الفعلية التي تكون في, في هذا الموطن وهي من تعظيم الله بتعظيم شرعه وإقامة دينه يجب أن تكون في حدود مأذن الله فالبيت كله لا يؤذن بتقبيل شيء من إلا الحجر فقط ولا يؤذن بالسلام شيء من إلا الركنان اليمان والحجر فمن قصد بعض الجهات الأخرى من البيت تقبيلا أو مسحا وقال هذا من التعظيم قال هذا من التعظيم لبيت الله عز وجل يقال له هذا لم يأذن به الله لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر كما قال عمر لولا لا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك نعم قال رحمه الله تعالى كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بعبادة الله عندها فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها كما فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعباده الله عندها إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله الى ان اشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها متخذا لذلك المكان أي من القبور والأشجار والعيون والبقاع وغيرها عيدا اي ينتابها ويعتاد الاختلاف اليها كفعل عابد الاوثان في تعظيم أوثانهم واعتيادهم اليها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 ولقد عمت البلوى بذلك وطمتكم يعني هذا الحديث حديث بواقد حديث عظيم جدا في هذا الباب ويكون الكلام عنه وما بعد في لقاء الغد بإذن الله عز وجل نسأل الله كريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله